ولا يحزنك الذين يسرعون في الانفق انهم من يرضى الله شيئا يريد الله ان سَنَدَاوُ فُوا بِهِ مَا لَن يَظْلِمَ اللَّهُ شَيْئًا وَرَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَزْدَادُوا إِثْمًا رَهُم مَا ذَقُوهُ مَا كَانَ اللَّهُ يَتَوَلَّى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آمَنُوا ثُمَّ يَتَوَلَّى حَتَّى يُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يسبن الذين يبخرون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوروا لما يجبون